يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 se eħħu min el-muu minin. Samehwa ġada ne fihe, min el-muslimin. Uaterok إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 فَعَتَوْا عن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ مُنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ إِنْتِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَبَوْمَنُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا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 قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ